من مجالس شرح مختصر التحرير في أصول الفقه في العلامة بن النجار الفتوحي الآتي ترجمته قريبا إن شاء الله تعالى وهذا المجلس يوم السبت الرابع والعشرين من شهر جماد الأولى من سنة ألف وتسعة وثلاثين من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم سيكون أول هذه اللقاءات الشهرية في شرح هذا المختصر الأصولي الحنبلي وهذا المجلس الأول معقود بعون الله تعالى وفيه مقدمات ثلاث ستكون توطئة وتمهيد بين يدي دراستنا لهذا المختصر وهذا المتن إن شاء الله تعالى أول هذه المقدمات الثلاث مدخل يتعلق بهذا العلم أصول الفقه وثانيها فيما يتعلق بالمصنف وثالثها ما يتعلق بالكتاب هذه المقدمات الثلاث أراها مدخلا يحسن التعريج عليه والوقوف عنده لتكون دراستنا لهذا الكتاب أدعى إلى فهم تام واستيعاب لمسار الكتاب وأبوابه وفصوله ومسائله في سياق ما سيذكره في هذه المقدمات الثلاث إن شاء الله تعالى، ولنبدأ بعون الله تعالى في أول مقدمات هذا اللقاء وهو الحديث عن علم أصول الفقه، ولأن الكتاب الذي سنتدارسه لن يكون بمستوى مبتدئ تماما لمن لم يكن له شيء من العناية سابقا فلست سأسلك هنا مسلك التعريف التفصيلي، لكنني أريد إضاءات مهمة لا بد منها. أصول الفقه هو هذا العلم الذي غدا أحد علوم الشريعة وأحد معالمها الكبيرة التي يسلك في تحصيلها طلاب العلم في بلاد الإسلام عامة وأصبح هذا العلم أداة مهمة من أدوات التحصيل ولهذا فهو يصنف في علوم الآلة لأنها تمكن طالبها ودارسها من آلة يتعامل بها مع العلوم المهمة المقصودة لذاتها وإذا علمت رعاك الله أن فقه الكتاب والسنة ومعرفة ما فيهما من وحي الشريعة وأحكام الإسلام هي المقصود الأكبر في طلب العلم والتفقه في الدين وهو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين فإذا أدركت أن هذا هو المقصود الأعظم من علم الشريعة وهو ذروة سنامها فلا بد أن تعلم أن بينك وبين هذه المرتبة الشريفة وهو الفقه في دين الله بينك وبينها درجات وسلم لا بد من صعوده ومداخل لا بد من الاتيان عليها وهو كسائر الصروح العلمية لا بد لها من دخول البيوت من أبوابها فعلوم الآلة. التي يندرج فيها مثل أصول الفقه وأصول التفسير وأصول الحديث وعلم اللغة نحوا وصرفا وقدرا ليس بالقليل من البلاغة والأدب هذه أدوات فهذه حزمة تمثل علوم الآلة ولما يبتدع طالب العلم بالدراسة فيوجه لأن يعتني أصول النحو ومقدماته وأن يعتني بأصول الفقه وأصول التفسير ومصطلح الحديث وأمثال هذا فلأنها أدوات ولن يبلغ مبلغا راقيا في العلم إلا إذا أحسن امتلاك هذه الأدوات فعلم أصول الفقه ينتمي إلى هذه المجموعة من العلوم الشرعية المصنفة في علوم الآلة علم أصول الفقه ما هو وماذا يدرس فيه وما الذي يجنيه منه صاحبه هذا ما سنأخذه في المقدمة الأولى في هذه المداخل الثلاثة علم أصول الفقه إذا أردت تعريفه سأنطلق من أحد منطلقين اثنين إما أن أعرفه بالنظر إلى ثمرته أو بالنظر إلى موضوعه ومسائله هب أن شخصا ما سبق له سماع شيء يسمى بأصول الفقه ورأك تحضر درسا أو تحفظ كتابا أو تستمع إلى شرح فقال لك ماذا تقرأ ماذا تكتب ماذا تدرس من أين جئت فقلت له درس في أصول الفقه فعلى البديهة سأل ليعلم قال ما أصول الفقه إذا أردت أن تعرف خالي الذهن بأصول الفقه فإنك ستسلك وحد طريقين كما قلت إما أن تعرف له العلم بثمرته أو تعرفه له بموضوعه فإذا أردت أن تعرفه له بثمرته ستقول له هو علم يتوصل به ستنطلق إلى الثمر مباشرة تقول علم يتوصل به إلى ماذا؟ استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها هذا ليس تعريفاً اصطلاحياً دقيقاً هو تقريبي يقرب لك الصورة وهذا الذي يهمني في هذا السياق تقول له علم يتوصل به أو يعين على استنباط الأحكام الشرعية لأن هذا العلم هذه ثمرته الأساس هو علم يبنى عليه الفقه ما الفقه؟ كل الحلال والحرام في الإسلام فقه معرفة ما يجب وما يستحب وما يباح وما يكره وما يحرم هذا الفقه دائر على هذه الخمسة لا يخرج عنها بدءا من كتاب الطهارة وانتهاءا بالقصاص والجنايات لست تجد في كلام الفقهاء سوى يجب كذا ويحرم كذا ويستحب كذا ويباح كذا ويكره كذا فمعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين هذا فقه إذا عرفت الحكم بدليله هذا فقه أصول الفقه هي قواعد لهذا الفقه هي طرق يتوصل بها إلى الفقه ولهذا قالوا من حرم الأصول حرم الوصول لن يصل إلى الفقه فلو قال قائل ربما حفظت متنا فقهيا ودرست شروحا ستقول بل لو حفظت مطولات الفقه وموسوعاته هب أنك حفظت المغني لابن قدامة كاملا بما فيه من خلاف الفقهاء وأدلتهم وترجيحاتهم وحفظت المجموع للنووي أو فتح القدير لابن الهمام او حفظت بداية المجدهد ابن رشد وسائر هذه الكتب التي تحكي خلاف الفقهاء توسعا هل سيكون فقيها سيكون حافظا للفقه نعم لكنه ليس الفقيه الفقه صنعة والصنعة لا بد لها من آلة الفقيه الذي يحفظ المسائل هو حافظ فقه لكن الفقيه حقا هو الذي يملك من الأدوات ما لو مرت به مسائل ليست في محفوظه في كتاب المغني ولا مجموع النووي سيملك القدرة على النظر والاستنباط والتأمل والاجتهاد وتخريج الأحكام فأدوات هذا الفقه هو هذه القواعد قواعد الأصول أقول هذا الكلام لما أنا بصدد التعريف فيه أولا وللتأكيد على عدم الزهد فيه الذي تشعر به عند بعض طلبة العلم ثانيا ويرون أن الاشتغال بالفقه أنفع وهو نافع ولا شك ويرون أن ملء الوقت والجدول والتحصيل بالتكرار وكثرة الدروس التي يحصل بها الفقه لأنه المقصود ذاته ولأنه المهم ولأنه كذا وكذا هذا قصور في تصور سلم العلم قلت لك لو حفظت المطولات لن يصنع هذا منك فقيها فسيصنع منك حافظ فقه لكن الفقيه الذي يمتلك الأدوات يحتاج إلى معاناة وصبر واحتمال حتى يتمكن من الصنع هذا أصول الفقه باعتبار ثمرته هدفه وغايته وإذا عرفت علم أصول الفقه باعتبار موضوعه ومسائله سأفتح فهرس كتب الأصول وأنظر في الفصول والأبواب والمسائل فستجد أنها تدور على عنصرين اثنين كبيرين فإذا قيل لك مع المؤصول الفقه؟ تقول هو العلم أو هو معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها كل المسائل والأبواب في الوصول تدور حول هذين الركنين العلم بأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها ولما زاد البيضاوي تبع لمن سبقه كالرازي ومن لحقه أيضا فزادوا في التعريف وحال المستفيد فقال البيضاوي في تعريفه هو معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد هذه الجملة الثالثة أرادوا بها إدراج مسائل الاجتهاد والتقليد والفتوى والمستفتي ونحوها التي تأتي عادة في خاتمة كتب الأصول ومسائله هذه في الحقيقة ليست من صلب علم الأصول ولا هي من مسائله هي متممة ولاحقة به فأضافوها في التعريف وإلا في علم أصول الفقه دائر على هذين العنصرين الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وأنا أبينها لك إجمالا الآن لأنها ستأتي تفصيلا في الكتاب الأدلة الإجمالية يعني أن تتعلم في مسائل الأصول أو في علم الأصول ما الذي يصلح أن يكون دليلا وما الذي لا يصلح إلى هذا القدر أن تتعلم المواضع التي يسعك أن تنتزع منها دليلا لحكم شرعي فيعلمونك في الأصول أن القرآن دليل وأن السنة دليل الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم وأن الإجماع دليل وأن القياس دليل يعلمونك مواطن فيقولون لك هذه الأدلة محل اتفاق ثم يقولون لك وثمت أدلة اختلف فيها العلماء مثل قول الصحابي وشرع من قبلنا والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع إلى آخره هذه الأدلة إجمالا يعني أنهم لا يعلمونك في الأصول دليل تحريم لكاح الأم ولا دليل تحريم الزنا ولا دليل مشروعية بيع الحيوانات المنتفع بها أو كل شيء يجوز استعماله ليس هذا المراد فإذن قولهم معرفة الأدلة إجمالا يعني من حيث صلاحيته للدليل أو عدم صلاحيته فيأتون إلى دليل القرآن وهو أعظمها وأكبرها ولا خلاف في الاستدلال بالقرآن وإن كانت فيه منطقة ذكروها مثل الاحتجاج بالقراءات الشاذة هل يصح أن تكون دليلا أو لا هم إلى هذا القدر يعلمونك هل الاحتجاج بالقراءة الشاذة يصح فيترتب على هذا من المسائل مثل الاحتجاج بقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين في سورة المائدة فصيام ثلاثة أيام متتابعات كما أخرجها البخاري في صحيحه فإذا اشترط الفقيه أن تكون الثلاثة الأيام التي تصام في كفارة اليمين متتابعة قيل له ما دليلك سيقول قراءة ابن مسعود رضي الله عنه في الآية فيقول مناقشه لكنها شاذة يقول أجل والقراءة الشاذة حجة هذا دليل إجمالي هذا هو التقعيد في الأصول الذي يتعلق بهذا الشق الأدلة الإجمالية السنة مواطن النقاش الأصول فيها أوسع وأكثر تقسيم السنة إلى متواتر وأحاد تقسيم السنة إلى صحيح وضعيف تقسيم السنة إلى الاختجاج بها في اليقينيات والعقائد والتطعيات ما دون ذلك تقسيم الاحتجاج بالسنة إذا قابل أدلة أخرى مثل مقابلة السنة أو حديث الأحد بقواعد الشريعة العامة وأصولها المستقرة وهو ما يسمونه الاحتجاج بخبر الواحد في مقابلة القياس ليس القياس الأصول لكن قياس القواعد الشرعية وهكذا فمواطن النقاش في دليل السنة أو سع وما تدرسه أنت في الأصول هو تعلم للدليل إجمالاً ليس على سبيل التفصيل. لن تتناول دليل كذا وحجية مسألة كذا بالنسبة إلى هذه المسألة بعينها ذاك يدرس في الفقه أنا هنا في الأصول أتعلم الدليل إجمالا إذن هذا هو الشطر الأول وقل مثل ذلك في الإجماع والقياس يعلمونك الإجماع الصريح والسكوتي وهو قطعي وظني وكيف يتحقق وما شروطه ومتى ينتقض الإجماع هل ينتقض بمخالفة الواحد أو الاثنين أو الجماعة القليلة وهل العقاد قول الأكثر يكون إجماعا وأمثال هذا في القياس يعلمونك الصحيح والفاسد وشروطه وأركانه التي ينبغي العناية بها ومتى يبطل القياس ويفسد ومتى يصح ويقوى وكيف يثبت القياس إذا توجهت إليه اعتراضات وانتقادات يعلمونك الدليل إجمالا هذا ما يتعلق بالشطر الأول الشطر الثاني كيفية الاستفادة إذا تعلمت أن القرآن حجة والسنة الصحيحة الثابتة حجة والقرآن والسنة جمل عربية وكلام جاء على أساليب العرب بلسانها فثمت قواعد يستعان بها لفهم هذا الكلام العربي الصحيح الفصيح فتأتي لك قواعد الدلالات دلالات الألفاظ في كتب الأصول العام والخاص المطلق والمقيد المبين والمجمل الظاهر والمؤول وما يتعلق بذلك من نسخ كل هذا يصب في الشطر الثاني من علم الأصول وهو كيفية الاستفادة من الأدلة وتحديدا من الكتاب والسنة دلالات الألفاظ هذه الكيفية هي بحر علم الأصول وهو ميدانها الواسع لأن الدوران الفقي كله يعود إلى أدلة الكتاب والسنة فهو ينتزع دلالة من عموم وتقعيد ومن تقابل أدلة ومن جمع لها ومن نظر في منطوقها ومفهومها كل هذا هو ما يخوض فيه الأصوليون ويدرسه الطلاب عادة في أبواب دلالات الألفاظ وهذا كما قلت لك شطر كبير في مسائل الأصول وأما تتمتها فيما يتعلق بالإفتاء والاجتهاد والتقليد فهي تبع لتلك المسائل ولاحقة بها متممة هذا ما يتعلق بتعريف علم الأصول من حيث الموضوع وما يحتويه من مسائل لن أهتم كثيرا الآن في هذا الصدد إلى التعريف الاصطلاحي واحترازاته وتقييداته فكل ذلك مما لا أهتم له الآن بصدد هذه المقدمات والمداخل التي نحن فيها الآن إذا هذا هو ما يتعلق بالمدخل الأول في تعريف علم أصول الفقه ولأننا ندرس مختصرا أصوليا حنبليا وهو مختصر التحرير فسيأتي حديثنا عنه الآن في النقطة الآتية الكتاب الذي ندرسه ما هو ما موضوعه ما موقعه من كتب الأصول عامة أو عند الحنابلة خاصة اعلم رعاك الله أولا أن الكتاب الذي سنتدرسه إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء الشهري هو مختصر التحرير والتحرير هو اختصار الاسم لكتاب كامل عنوانه تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للقاضي المرداوي علاء الدين علي ابن سليمان ابن أحمد المرداوي المقدسي الحنبلي المتوفى رحمه الله سنة ثمانيمائة وخمسة وثمانين للهجرة المعتبر إمام الحنابلة ورأس طبقة المتأخرين فيهم وطبقات الحنابلة متقدمون ومتوسطون متأخرون. المرداوي يقع على رأس قائمة المتأخرين من الحنابلة وبه يؤرخ لطبقة المتأخرين المستمرة إلى عصرنا اليوم المرداوي رحمه الله معروف عند الحنابلة بتحريره للمذهب وبتنقيحه ولهذا يقال له المنقح ويقال له المصحح وكتابه الإنصاف في معرفة مسائل الخلاف عند الحنابلة معدود مرجعا مهما يستقى منه تحرير المذهب عند الحنابلة وتحرير الفروع فيها وغربلة محتوته كتب الحنابلة عند الآئمة السابقين من الأصحاب وتنقيح الراجح فيها وتحريره في هذا الكتاب يعني في الانصاف فهو محرر أصول المذهب وفروعه محقق منقح مصحح رحمه الله هذا هو أصل الكتاب الذي ندرسه إذن عليك أن تعلم أن تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للإمام المرداوي هو أصل كتابنا الذي ندرسه لما جاء ابن النجار الفتوح الآتية ترجمته في خاتمة هذا اللقاء إن شاء الله أخذ هذا الكتاب للمرداوي فاختصره إذن هو اختصر تحرير المرداوي فسمي بذلك مختصر التحرير إذن كتابنا الذي ندرسه مختصر ومستقى من كتاب تحرير المرداوي ولماذا وقع اختيار ابن النجار على المرداوي تحديدا بمكانته في المذهب كما سمعت ولإمامته في الفقه والأصول عند الحنابلة ارتضى كتابه مع أسباب علمية أخرى وهو أن تحرير المرداوي حوى كما حوى الإنصاف فقها تحريرا وترجيحا وتنقيحا لما يتعلق بأقوال المذهب أصوليا فلأن كتاب تحرير المرداوي بهذه المثابة وقع اختيار ابن النجار عليه فاختصره لأنه جمع أكثر الأحكام واحتوى جملة القواعد والضوابط والأقسام مع إمامة الإمام المرداوي واجتهاده في تحرير المنقولات والروايات ومعرفة الراجح عند الأصحاب فارتضى ابن النجار رحمه الله كتاب المرداوي واشتغل عليه قبل أن ننتقل إلى هذا المرداوي نفسه صاحب تحرير المنقول اعتنى كثيرا بصياغة العبارة وضبط الكتاب تحرير المنقول الأصل هل هو مصنف ضمن المختصرات أو المطولات في المذهب؟ هو متوسط وأقول متوسط لأنه أمكن اختصاره كما صنع ابن النجار في مختصره الذي سنتكلم عنه الآن ولأنه متوسط فقد عمد المرداوي نفسه إلى شرحه في كتابه المسمى بالتحبير شرح التحرير إذن هو ابتداء صنف التحرير ولما انتهى منه عمد إليه فشرحه هو نفسه فالتحرير له والتحبير له أيضا رحمه الله شرح, التحبير شرح التحرير في كتابه التحبير وهو كتاب يعتبر من الشروح الموسعة في كتب أصول الحنابلة والكتاب مطبوع ضخم كبير في عشرة أجزاء بالفهارس وحقق في ثلاثة رسائل علمية قديما وهو مطبوع متوفر في المكتبات والأصل وهو التحرير أيضا مطبوع فالتحرير مطبوع والتحبير شرحه أيضا كذلك إذا فهمت التحرير وشرحه التحبير كلاهما للمرداوي فلنعد إلى ما يتعلق بكتابنا مختصر التحرير عمد بن النجار رحمه الله كما قلت لك إلى كتاب التحرير المرداوي فماذا صنع به؟ اختصره ولما اختصره حاول أن يجعلها عبارات يسهل حفظها لطلاب المذهب فأراد منه أن يكون متنا يحفظ كما سيأتي في صريح عبارته في المقدمة بعد قليل وبالتالي فأنت تعلم أن من يعمد إلى تأليف كتاب يصوغه على هيئة متن يحفظ سيحرص فيه على الاختصار وعلى عدم التكرار وعلى ضبط العبارة قدر المستطاع وهذه سمات تجدها في مختصر التحرير فهل يحفظ؟ هو أراد أن يكون كذلك بغض النظر عن قدرة الطالب أو جعلها في سلم اهتماماته أو ليس كذلك عمد الإمام المرداء عمد ابن النجار رحمه الله تعالى إلى هذا الكتاب فاختصره في كتابه الذي ندرسه مختصر التحرير مختصر التحرير هي إضافة إضافة مؤلف إلى الأصل الأصل هو التحرير فتقول مختصر التحرير لماذا نقول هذا لأن أحيانا بعض التسميات تأتي بإضافة الشيء إلى نفسه وهذا ما يسبب وهما عند طلبة العلم فكون الكتاب مختصرا ذاته يعني بعض المختصرات اسمها التحرير فلما تقول مختصر التحرير أنت تضيف. الشيء إلى اسمه إلى نفسه وهذا ليس كذلك إذن هو كتاب مختصر فما اسمه العلم اسمه العلم الكوكب المنير الذي لم يشتهر به كثيرا الكوكب المنير هو مختصر التحرير الذي ندرسه فسمه مختصر التحرير أو سمه الكوكب المنير الذي ندرسه لابن النجار رحمه الله صنّف ابن النجار هذا المختصر اختصارا من تحرير المرداوي ثم عمد إليه فشرحه شرح مختصره الذي صنفه فيما يتعارف عليه طلبة العلم بشرح الكوكب المنير شرح الكوكب المنير المطبوع أيضا في أربع مجلدات ضخمة شرح الكوكب المنير أو كما سماه المصنف تسمية أيضا ليست منتشرة المختبر المبتكر في شرح المختصر فلم صن اختصر التحريق ثم شرحه في شرح الكوكب المنير الكتاب أيضا مطبوع فالتحرير مطبوع المختصر وشرحه الموسع أيضا مطبوع فانظر كيف الآن توجهت العناية إلى أصل الكتاب هو تحرير المرداوي المرداوي ألف التحرير وشرحه شرحا موسعا ابن النجار اختصر التحرير ثم شرح مختصره فأصبح شرح الكوكب في ساعته مقابلا لتحبير المرداوي في ساعته كلاهما توسع في الشرح وجمع أقوال الحنابلة وحاولوا أن لا يفوتهم شيء من كتب أصول الحنابلة فعدة القاضي أبي يعلى وتهذيب الأجوبة لابن حامد وكذلك تمهيد أبي الخطاب والواضح لابن عقيل وروضة ابن قدامة وكتبها التي دارت حولها مثل مختصر الطوفي في البلبل ومثل مختصرات ابن اللحام وغيره وما أمكن اللحاق إليه حتى عصرهم حاولوا أن يستوعبوه متونا وشروحا وأضافوها إلى الكتاب مع العناية كثيرا بذكر خلافات المذاهب والاستدلال فأصبحت هذه صحت التسمية من كتب أصول الفقه المقارن الموسعة التي يرجع لها الباحثون في التوسع لدراسة المسائل سواء تحبير المرداوي في شرحه لتحريره أو شرح الكوكب المنير لابن النجار في شرحه لمختصره كلاهما غدا من الكتب الواسعة الكبيرة التي يشتغل عليها طلبة العلم قبل أن أنتقل الكتاب التحرير هذا المختصر الذي ندرسه لابن النجار اعتنى به أهل العلم كثيرا لما كانت ابن النجار ولأنه رحمه الله أوجز وأتى بعبارة محكمة فكثر عليه الشرح وتناول أهل العلم وخصوصا منهم المعاصرون فشروحه الصوتية كثيرة والمطبوع منها أيضا متوفر واعتنى العلماء بشرحه لمكانته في أصول الفقه عند الحنابلة ولكونه أيسر في التناول وأيضا اعتنى بعض المعاصرين بنظمه الدكتور عامر بهجت نظمه نظما لطيفا وأصبح أيضا مساعدا على تقريبه لمن أراد مسائله ودراسته وضبطه على هيئة النظم والرجز حفظا فتكون أيضا أداة مساعدة فإذن دارت عناية الحنابلة والمتأخرون خصوصا والسبب أن ابن النجار نحو نفسه من طبقة المتأخرين فكانت العناية عند متأخرين بالكتاب لأنه نتاج هذه الطبقة الكتب الأربعة مطبوعة أعني مختصر التحرير وشرحه شرح الكوكب المنير والتحبير, والتحبير شرح المرداوي لأصل كتابه التحرير فكل الأربعة مطبوعة طبعات محققة فيما يتعلق بمختصر التحرير الذي سنتدارسه إن شاء الله تعالى فطبعات محققة عدة ولعل آخرها ربما كان أجودها فإنه طبع على مقابلة أربع مخطوطات ثنتان منها بخط مؤلف وكتبت في عصره فلعلها تكون أجود من غيرها وهي التي حققها الشيخ مبارك راشد الحفلان ومطبوعة سنة 1437 للهجرة فلعلها كانت آخر المطبوعات المحققة وأيضا بعض الشروح تساعد كثيرا في استفادة منها وتصويب العبارة إن كان فيها شيء يحتاج إلى ذلك قبل أن ننتقل للمصنف سأمر مرورا عابرا الآن حتى تعرف خارطة المذهب الحنبلي من ناحية الأصول وكيف تطور على عجالة سريعة ومن أراد التوسع سيجده أيضا في بعض الدروس الموجودة هنا وهناك أصول الحنابلة التي تتبع المذهب يمكن تقسيمها زمنيا بترتيب طبقات المذهب زمنيا أيضا فإن طبقات الحنابلة من حيث التقسيم الزماني ينقسم إلى ثلاث طبقات المتقدمون الذين يبتدوا زمنهم من الإمام أحمد رحمه الله وانتهاء بشيخ المذهب في عصره خاتمة طبقة المقدمين أبي عبد الله الحسن بن حامد المتوفى سنة 403 أو للهجرة هنا تنتهي طبقة المتقدمين لتبدأ طبقة المتوسطين طبقة المتقدمين التي ابتدأت بالإمام إمام أحمد نفسه وأصحابه رحمه الله وانتهت بالحسن بن حامد ابتدأت طبقة المتوسطين بعدها مباشرة بشيخ المذهب في عصره الامام القاضي أبي يعلى الفراء صاحب كتاب العدة وابتدأت طبقة المتوسطين بأبي يعلى وانتهت بالبرهان بمفلح رحمه الله خاتمة طبقة المتوسطين ثم ابتدأت طبقة المتأخرين بمن؟ بالقاضي علاء الدين المرداوي وما زالت مستمرة حتى عصرنا اليوم كتب الأصول ستجدها متوزعة هكذا كتب الأصول كما هي نشأت في تاريخ العلم بدأت برسائل تتناول بعض مسائل الأصول وليست على استيعاب تام فإن الاستيعاب التام في كتب الأصول إنما نضج في أخريات القرن الثالث الرابع عفوا وبدايات الخامس هناك ظهرت الكتب المتكاملة في علم الأصول عندما يذكر مثلا عدة عمدة القاضي عبد الجبار ومعتمد أبي الحسين البصري وبرهان الجويني ومستصفى الغزال نتكلم على القرن الخامس قبله في أخريات القرن الرابع بدأت هذه تتسم بالنشأة والظهور فبالتالي لن تبحث كثيرا في كتب أصول لا حنابل ولا غيرهم قبل هذه الطبقة للحديث عن كتب أصولية متكاملة عند الحنابل تعتبر كتب الإمام أبي عبد الله بن حامد فاتحة الكتب الأصولية التي كان النظر إليها والعمل عليها له رسالة في أصول الفقه وله كتاب تهذيب الأجوبة المطبوع في مجلدين من مطبوعات الجامعة الإسلامية وتحقيقها تهذيب الأجوب لابن حامد يعتبر حقيقة فيما بين أيدينا من التراث المطبوع هي أقدم ما عند الحنابلة من كتب الأصول بالنسبة للتراث المطبوع أقدم كتب أصول الحنابلة وابن حامد هو شيخ القاضي أبي يعلى وأستاذه تتلمذ عليه القاضي أبي يعلى وتأثر به وقد كان شيخ المذهب في عصره وإمام الحنابلة وورث عنه القاضي أبو يعلى العلم وإمامة المنصب ومشيخة المذهب تماما أيضا في عصره القاضي أبو يعلى صنف كتابه العدة لن أقول فاق كتاب شيخي تهذيب الأجوبة لكنه عمليا أصبح كذلك لما القاضي أبو يعلى برز في كتابه صفتان فاق بهما كتاب تهذيب الأجوبة لشيخه ابن حامد ما هما؟ الاستيعاب وهذا شيء قد لا يكون للقاضي أبي يعلى فيه يد على وجه الخصوص لأنها سمت التأليف والتطور الزماني المنطقي فتابع أبو يعلى رحمه الله هذا التطور صار كتابه أوسع وأشمل وأكثر ترتيبا وتبويبا على كتب الأصول السمة الثانية وهي الأهم أن القاضي أبي يعلى عمد إلى تهذيب الأجوبة لابن حامد فأفرغه ثم أضاف عليه ما أمكنه في كل مسألة يذكر فيها مذهبا أصوليا للإمام أحمد في أي قاعدة في أي مسألة فإنه كلما استطاع أن يستند إلى رواية عن الإمام أحمد يسأل فيجيب ويستفتى فيفتي فيجعلها أصلا ينتزع منها أصول أحمد رحمه الله في هذه المسألة أو تلك بناء قواعد المذهب الأصولية على فتاوى الإمام ومسائله المروية عنه صنعة برزت كثيرا في العدة لأبي يعلى فنال عند الحنابلة هذه المنزلة وتبوء هذه المكانة الكبيرة كتاب العدة للقاضي أبي يعلى ثم خلفه بعد تلميذاه أبو الخطام في كتابه التمهيد الكلوذاني والإمام ابن عقيل القاضي أبو الوفاء في كتابه الواضح وكل هذه الكتب مطبوعة العد لأبي يعلى التمهيد لأبي الخطاب الواضح لابن عقيد لكن تمهيد بالخطاب الخطاب وهو تلميذ أبي يعلى ما نال عند الحنابلة تلك المكانة لأنه مع اعتنائه بقواعد أحمد وأصوله ونقل أصحابه إلا أنه غلب عليه مسايرة المعتمد لأبي الحسين البصري فأصبح مسايرا له في التبويب في الترتيب بل ستعجب لو قلت لك حتى في الصياغة والعبارة إلى درجة أن محققي كتاب التمهيد لابي الخطاب وهو مطبوع ابتداء في جامعة أم القرى ثم خرج في طبعات متعددة كانت بعض نسخ المخطوطات للتمهيد لابي الخطاب إذا استشكلت عليهم وكان الخط غير واضح وطمسة العبارة استعانوا بعبارة بالحسين. الحسين البصر في المعتمد فيتم تصويب منها لأن في كثير من المواضع منقولة بألفاظها فكانت تفك لهم الإشكال وتقرأ لهم بها الكريمات على كل حال هذا التمهيد بالخطام لكنه مزيته أنه ينص على أصول أحمد ويذكرها في عامة الأبواب كما هو شأن العدة كذلك الواضح لابن عقيل وهو مطبوع أيضا اعتنى به أردت أن أقول هذه المرحلة هي في طبقة المتوسطين وبها برزت وكان هذا النتاج الأصوري استمر هذا ولن أقول حتى ابن قدامى في الروضة لكن ثم محاولات كان من أبرزها روضة ابن قدامى رحمه الله الذي حاك به مستصفى الغزالي كذلك وانتهج نهجه في طريقة الترتيب والتقسيم ثم بعض تقسيمات المسائل إلا أنه استقل كثيرا في ذكر المذهب والتنصيص عليه وترجيح خلافه ترجيح الغزالي في غير ما موضع ومسائل ليس من الصواب أن يقال ابن قدامة فيها كان مأسورا تماما لمستصف الغزالي لكنه كان يمثل مذهب الحنابلة وللأمانة نقول إن ابن قدامة رحمه الله أصوليا في المغني ليس هو ابن قدامة أصوليا في الروضة بمعنى أن صنعة ابن قدامة الأصولية التي ارتبطت بالفقه وحذقه وإمامته تراها في المغني في استنباطاته وتقعيده وذكر المسائل أقوى منه من غير مقارنة بما يقرره في الروضة والسبب ربما والعلم عند الله أنه وضع كتابه في روضة الناظر محاكيا ومجارم به مستصفى الغزالي فلم يتحرر كثيرا في تقرير العبارات وفي طريقة التبويب والعرض وأيا كان فقد غدا روضة الناظر معلما من معالم الأصول عند الحنابلة وعملت عليه أعمال متتابعة أجلها مختصر الطوف المسمى بالبلبل اختصر فيه روضة الناظر عالج فيه الإشكالات في تحرير العبارة وفي الترتيب والتبويب والتقسيم وفي تحرير التعريفات والمصطلحات فحقيقة أصبح من حيث السبك والصياغة والقوة والصنعة أقوى من أصله الروضة والعناية به أعني مختصر الطوف ليست قوة العناية بروضة ابن قدامة ولعل لمكانة المؤلف وإمامته دور في ذلك ثم بعد الطوف أيضا مرت مراحل وثمت مختصرات لست بصدد استيعابها وشرحها حتى أتينا إلى طبقة المتأخرين وفيها ما سمعت من الكتب حتى أصل بك إلى ما نحن فيه من مختصر التحرير لإمام ابن النجار رحمه الله ولعل هذا يقودنا إلى ثالث وآخر مقدمات هذا اللقاء ومداخله وهو الحديث عن المؤلف من النقص أن يقبل طالب علم على دراسة كتاب لا يهتم جيدا بمعرفة حال مؤلفه وشأنه لأن الارتباط بين المؤلف والمؤلف لا يمكن الانفكاك عنها وحتى تعرف قيمة كتاب ومكانة العبارة وزنها العلمي، فإنه لا غنى لك عن أن تقف عليه ولما يمتلك ويقتني طالب علم كتابا خصوصا من كتب التراث المحققة فيتجاوز الصفحات الأولى المتعلقة بالدراسة وفيها الحديث عن المؤلف وسماته وصفاته ونشأته العلمية ورحلاته وشيوخه يتجاوزه ويعتبرها جزءا ليس مهم أو إذا وجد فرصة وفراغا اطلاع عليها اطلاع إفادة عامة وثقافة واسعة هذا قصور في النظر ولم تتجه الدراسات الأكاديمية في الجامعات التي نصت على أن من أصول التحقيق أن يعمد المحقق إلى تخصيص قسم دراسي يفرد فيه الحديث عن المؤلف ودراسة حياته بل بما فيها دراسة مرحلته الزمنية التاريخية في الأمة ودراسته إلا لأن لها أثرا واضحا لا يمكن إغفاله وتجاوزه ومن عاش أو حاول أن يعيش شخصية المؤلف وعصر المؤلف وطريقته ليس أمكنه فقط أن يفهم العبارة بل حتى يفهم سياقها ويفهم موضعها أيضا في التسلسل الزمني يعني خطأ مثلا منهجيا خطأ أن تأتي إلى عبارة تجدها عند الجويني في البرهان لتقابلها بعبارة عند ابن الحاجب في مختصره وتحاول أن تضع بينهما إشكالا تقول كيف أفهمها عليك أن تفهم أن الفارق الزمني بينهما الذي يتجاوز ثلاثة قرون له أثره وأن أحيانا بعض التطور في دراسة مصطلح مصطلح ما أو مسألة ما ينبغي أن تؤخذ في سياقها وتعلمها وهذا يدركه تماما المتخصصون والمحققون في كل العلوم بلا استثناء ومنها علم الأصول عودا على هذا مؤلف كتابنا هو الفقيه الحنبلي الأصولي اللغوي محقق مدقق القاضي تقي الدين أبو البقاء محمد ابن شهاب الدين أحمد ابن عبد العزيز ابن علي الفتوحي المصري الحنبلي إذن هو محمد بن أحمد ابن عبد العزيز قاضي القضاة في عصره بمصر حنبلي المذهب الشهير بابن النجار ويقال في اختصار اسمه ابن النجار أحيانا أو يقال الفتوحي أحيانا وهو المقصود كانت ولادته بمصر رحمه الله في أواخر القرن التاسع بل قبل انقضائه بسنتين ولدته سنة ثمانمائة وثمانة للهجرة قبل انقضاء القرن التاسع بسنتين نشأ علميا على يدي والده شيخ الإسلام وكان قاضي القضاة في عصره وشيخ الحنابيلة أيضا في مذهبه وهو والده الإمام شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز نشأ على عناية بدراسة العلم الفقه تحديدا والأصول حفظ المقنع لابن قدامى في طلبه للعلم حتى تدرك أيضا تظلعه في المذهب وعنايته به وكتاب المقنع لابن قدامى يأتي في مرتب السلم الذي وضع فيه من قدامى فقه الحنابلة مرتبا العمدة المقنع الكافي المغني لما حفظ المقنع وتظلع فيه ودرس وشب على عناية وتحرير وجمع وإتقان انتهت إليه رئاسة المذهب في عصره بعد والده فورث عنه الإمامة ورث عنه الفقه وورث عنه الفتية بقي القضاء واعتذر عنه وقد كان أبوه قاضي القضاء بنصر ولما اعتذر عن القضاء ورعا وزهدا على ما عرف عنه من سمته رحمة الله عليه ما قبله إلا بإصرار علماء عصره على أنه أحق من يلي القضاء وأنه لا تبرأ الذمة إلا به وبعد إصرار قبله رحمه الله فكان قاضي القضاة في عصره عرف بالورع وبالزهد كما هو شأن كثير من الآئمة وسائر علماء الإسلام جل وقته فيما عرف بطاعة وجد وهنا يحسن أن نهمس في آذان طلبة العلم لا بد أن ندرك يا أحبة أن إمامة الأئمة وعلم العلماء وبلوغهم مرتبة الحذق التحقيق كل ما شئت من أوصاف الإمامة التي نجدها في موروثهم العلمي هي متصلة تماما الاتصال بجانب الباطن الصلاح والتقوى والسر فيما بينهم وبين الله وإصلاح الباطن هذه حقيقة نجدها لكن أحيانا نقرأها في تراجم العلماء ونمر بها مرورا عابرا أن أحدهم كان صواما قواما أما قيام الليل فلا تخطئها في ترجمة أحد منهم وأما صيام النوافل وصدقة السر والإحسان ونفع الخلق والتصدي لقضاء حوائج الناس فنمر على أنها صفات اجتماعية نجدها في كثير من الناس عليك أن تدرك أن هذه المراتب العظيمة في العلم تحديدا وفقه الشريعة لا تنال إلا بهذا المعراج الباطن الخفي الصد بينه وبين الله صلاح الباطن وصفاء السريرة واستقامة الحال التي لا يعلمها عنك إلا الله عز وجل لنقرر شيئا مهما أنه كما نهتم كثيرا بتحصيل علم هؤلاء وكتب هؤلاء وفهم عبارات هؤلاء يا أخي خذ أيضا من سمت هؤلاء ومن صلاح هؤلاء ومن باطن هؤلاء فإنك أن تأخذ ما ظهر لك من علمهم وعبارتهم وتجفو عن ما ظهر لك أيضا من باطنهم وسريرتهم فهذه ليست من الإنصاف العلمي في شيء فخذ ما وريثنا عن هؤلاء الأكابر ثم هو قبل هذا وذاك مطلب شرعي لعامة المسلمين فكيف بطلبة العلم؟ ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ولن يذكر شأن أحد في الأمة لا علما ولا صلاح ولا ديانة بعده عليه الصلاة والسلام إلا لضرب المثال وإلا فالقدوة به والأسوة به عليه الصلاة والسلام ولنا في أبواب عبادته وصلاحه شيء عظيم لا زال سراجا تضيء للأمة طريقها إلى اليوم أردت التأكيد على أن ما نقرأه في سير هؤلاء الكبار أنه كان إمام العلماء في عصره وشيخ مذهبه وانتهت إليه رئاسة كذا وفتوى كذا وقضاء كذا وتولى كذا وكذا إذا جئت إلى سيرهم الشخصية تجد عجبا في شدة التعبد والصلاح ابن القيم رحمه الله كانوا يقولون إن تلامذته يشفقون عليه إذا دخل في الصلاة وأنه يعاتب في هذا كثيرا يطيل جدا في الركوع والسجود سمت عام لما تقرأ فتوحات عجيبة يقررها مثل هؤلاء الأئمة في عبارات في كلام تدرك أنها ما جاءت من فراغ وتعرف بقدر ما فتح الله لهم من العلم بقدر ما بينهم وبين الله من القرب يقول كانوا يشفقون عليه ويقولون كانوا يعاتب في هذا كثيرا يعني إذا دخل في ركعتين نافلة ربما تأخر عن الدرس وشق على شخص وقف ينتظره فكان يعاتب في هذا يعني إذا أردت الإطالة في العبادة فعل هذا في البيت في النوافل التي تخل فيها بربك لكنه كان لا يملك شيئا من هذا ولا يستطيع الانفصال عنه ابن القيم نفسه ينقل عن شيخ شيخ الإسلام شيئا عجيبا من التأله والقرب هو الذي حكى عنه ركعتي الضحى والجلوس بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وشدة الدعاء والقراءة والتضر حتى ينتصف النهار ولا يكاد يفارق هذا ونقل عنه العبارة المعروفة إن الناس بحاجة إليه والعلم والمجالس في يقول هذه غدوة إن لم أتغدها خارت قوايا ما أملك ويصبح هذا الجزء فانظر كيف يتوارثون هذا ثم ورثوه للأمة فهذه الحقيقة في صدد تراجم هؤلاء ينبغي التأمل عندها والوقوف لها مليا حج رحمه الله سنة 955 للهجرة فكان قدومه للحجاز مكة والمدينة تلك السنة وهو المولود سنة 898 كما علمت إذن حجه عمره 57 عاما قد يكون هذا متأخرا بالنسبة لعالم وفقيه زمانه وقاضي القضاة في عصره لكنه لما حج, حج على غاية من التقشف والتقلل لأنه ما يملك شيئا ولأنه رحمه الله كان يتولى مناصب وولاياتنا القضاء الفتوى العلم فرأى أن الأحر به هذا النفع العام وأنه لما وجد الفرصة حج وعاد للتو مباشرة بعد فراغ الحج لعادة مهامه وعمله رحمه الله توفي سنة 972 وتحديدا عصر الجمعة الثامن عشر من شهر صفر سنة 972 للهجرة وعمره 74 سنة رحمة الله عليه وعلى سائر علماء الإسلام إذن ابن النجار هو صاحب مختصر التحرير وهو أيضا رحمه الله صاحب هذا المختصر الأصول المعتمد عند الحنابلة وهو صاحب كتاب فقهي أيضا معتمد عند الحنابلة وعند متأخرين منهم وهو كتابه الشهير منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع مع التنقيح وزيادات جمع مقنع ابن قدامة مع تنقيح المرداوي فجمع بينهما في منتهى الإرادات وشرحه أيضا حرر فيه المذهب على الراجح وشرحه في ثلاث مجلدات مطبوعة وغالب استمداده فيه من فروع ابن مفلح وممن شرح منتهى الإرادات أيضا الإمام الحنبلي منصور بن يونس البهوتي صاحب الروض المربع فثار هذا أيضا من تراث الحنابلة في مصر ومن إثرائهم لمكتبة الحنابلة فقها وأصولا فابن النجار أحد مراجع الحنابلة المتاخرين الذين يعتمد عليهم في تحرير المذهب وقد علمت قولهم أنه متى اتفق المرداوي وابن النجار وابن مفلح على شيء فهو المذهب عند الحنابلة وإذا اختلفوا فما اتفق عليه اثنان منهم هذا يبين لك مكانة ابن النجار رحمه الله فقها وأصولا فإذا كان كتابه منتهى الإرادات بشرحه هو معتمد الحنابلة فقها فقد أراد أيضا أن يكون مختصره التحرير مختصره للتحرير كذلك مرجعا يستقي منه الحنابلة ما يتعلق بأصول المذهب هذه مداخل ثلاثة أحببت أن تكون بين يدي دراستنا للكتاب إن شاء الله تعالى سأكتفي اليوم بقراءة المقدمة التي ابتدى بها المصنف رحمه الله تعالى مختصره التحرير ليكون مطلع دراستنا لها إن شاء الله تعالى من اللقاء المقبل بعون الله تعالى وتوفيقه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أفر الله لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين قال الشيخ ابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر التحرير الحمد لله الذي هو كما أثنى على نفسه فالعبد لا يحصي ثناء على ربه والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد وآله وصحبه أما بعد فهذا مختصر محتوي على مسائل على مسائل تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول في أصول الفقه جمع الشيخ العلامتي على الدين المرداوي الحنبلي تغمده الله برحمته وأسخنه فسيح جنته مما قدمه أو كان عليه الأكثر من أصحابنا دون الأقوال خال من قول ثانٍ إلا لفائدة إلا لفائدة تزيد على معرفة الخلاف ومن عزل مقال إلى من أياه إلى من أياه قال ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره في المقدم؟ ومتى قلت في وجهٍ في المقدم؟ في المقدم، في المقدم غيره وفي أو على قولٍ فإذا قوّي, فإذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح مع إطلاق القولين أو الأقوال إذا لم أطلع على مصرح بالتصحيح وأرجو أن يكون مغنيا لحفاظه على وجازة ألفاظه وأسأل الله تعالى أن يعصم أن يعصمني ومن قرأه من الزلل. وأن يوفقنا والمسلمين لما يرضيه من القول والعمل آمين نسأل الله التوفيق والسداد ونسأله سبحانه وتعالى علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذبنا وصينا للبر والتقوى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي يا رب وسلم وبارك على النبي المصطفى والرسول المجدبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين